من رَبُّهُمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 إتَابِلَسُْمْ على شَيءٍ حََّاتُ قِيمُ التَوْرَاتَ وَالإِن جلَ وَمَاؤُم زِلَ إِلَيكُم مِرُرَبِّكُم وَلَا يَزيدًاَّكَكيرًَا مِن ربكم إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم كافرين إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ نَصَرًا مَّن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ فَنِيسْرًا نَاء إِلَيْهِمْ رُسُلًا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كذبوا